إن الحمد لله ليس معه إله غيره أنزل الكتاب بلسان عربي مبين ليجعله حجة دائمة باقية إلى يوم الدين وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبينا لأمته ما اشتبه عليهم من آيات الكتاب وأن يدلهم على كل معنى من المعاني التي أرادها الله عز وجل في الكتاب فكان الكتاب مع الرسول صلى الله عليه وسلم هدى ورحمة وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق وأمره أن يتلو الكتاب وأن يبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد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 إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير هذه الآية الكريمة من أول سورة الإسراء والتي تسمى أيضاً سورة بني إسرائيل فيها تصريح لا يحتاج إلى جدل ولا إلى تأويل بأن الله سبحانه أسرى بعبده يعني سار ليلاً بعبده محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام الذي بمكة إلى المسجد الأقصى الذي بالشام وأنه جعل هذا الإسراء لحكمة عظيمة وهو أن يُرِي عبده محمداً صلى الله عليه وسلم من آياته الكبرى ثم ختم الآية الكريمة باسمين كريمين من أسمائه سبحانه فقال إنه هو السميع البصير السميع لأقوال عباده مؤمنهم وكافرهم مصدقهم ومكذبهم والبصير بأحوالهم المطلع على أعمالهم فيجزيهم بها يوم القيامة يوم تجزى كل نفس بما عملت وهم لا يظلمون كانت حادثة الإسراء حقا لا ريب فيه بمنطوق القرآن العظيم فلا لجاجة ولا مكابرة في وقوع الإسراء بعدما أخبر عنها القرآن العظيم وكل جهد وإنكار للإسراء فهو كفر بالله وتكذيب بصريح القرآن لكن الناس قد يختلفون فيما وراء ذلك بعد أن يؤمنوا بوقوع الإسراء يحلو لهم أن يختلفوا هذا الاختلاف هل كان الإسراء بالجسد والروح معا أو كان بالروح وحدها وإذا كان بالروح وحدها فهل كان يقضة أو مناما نحن وإن كنا لا نخرج أحدا من هؤلاء المختلفين من دائرة الإسلام بعدما آمنوا بالإسراء لكننا ندعو كل الناس إلى أن يؤمنوا بما هو أقرب إلى ألفاظ القرآن العظيم فليس كل قول يقال يكون حقا بل يجب علينا أن نوازن بين الأقوال والآراء وأن نرجح أقربها إلى النص فكلما قرب الرأي من النص ومن ظاهر اللظ كان أقرب إلى الصواب إن هذه الآية نفسها تدل على أن الإسراء كان بالجسد والروح جميعا وأنه كان يقضة لا مناما لأن الله عز وجل يبدأها بالسبحان فيسبح نفسه والتسبيح لا يكون إلا عند الأمر العجيب الذي فيه غرابة ولو كان الإسراء بالروح وحدها لم يكن فيه عجب ولا غرابة ثم يقول سبحانه أسرى بعبده ولفظ العبد إنما يطلق على مجموع البدم والروح يطلق على الشخص كله فلا يقال للروح وحدها عبد وإنما يقال عبد إذا كان المراد الشخص كله بجسده وروحه ثم يقول أسرى بعبه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهنا تحديد لابتداء الرحلة ونهايتها ثم يقول لنريه من آياتنا والإراءة انما تكون للعين وللبصر فهذا هو ما دلت عليه الآية الكريمة وهناك دلائل أخرى تشهد لهذا وهو ما ورد في أحاديث الإسراء والمعراج المتفق على صحتها من أنه صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق والبراق دابة لا يحتاج إلى ركوبها إلا البدن فالروح في مسراها ليست بحاجة إلى مركب تركبه ثم ما ورد كذلك من استهزاء المشركين لما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أسري به الليلة من مكة إلى بيت المقدس فعجبوا لهذا أشد, أشد العجب وأنكروه أعظم الإنكار ولو أنه قال لهم رأيت في منامي أنني ذهبت إلى بيت المقدس أو أنني صعدت إلى السماء لما كان هناك عجب ولا إنكار وإن من صب وعجبهم لأنه قال أسري بي أي بجسدي وشخصي فهذا هو الذي جعلهم يعجبون ويستهزئون ويقولون له نحن نضرب أكباد الإبل شهرا مصعدة وشهرا قافلة ثم تزعم أنت أنك ذهبت إلى بيت المقدس ورجعت من ليلتك فبت هذا هو موضع العجب وموضع الانكار أفضعد هذه الآيات والدلائل يجوز خلافه إنا إن كل منصف لا بد أن يقدر لهذه الدلائل قدرها وأن يؤمن بما دلت عليه وبما عليه جمهور هذه الأمة سلفها وخلفها من أن الإسراء كانت بالجسد والروح جميعا فإن هذه الحادثة إنما أريد بها تكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم والتكريم لا يكون كاملاً ولا تاماً إلا إذا كان تكريماً لشخصه الذي هو مجموع بدنه وروحه وإلا فروحه الطائرة في كل ليلة تخرج من بدنه وتصعد إلى السماوات العلا مكرمةً هناك فالتكريم يقتضي أن يكون الإسراء والمعراج بالجسد والروح جميعا كانت هذه الحادثة كما يقول المؤرخون قبل الهجرة المباركة بسنة واحدة وهذا هو الأقرب إلى التحقيق لأنه قول أثقات من المعراج مؤرخين وقيل إنها كانت قبل الهجرة بستة عشر شهرا والخلاف هنا هي ويسير لكن إذا جرينا على أنها كانت قبل الهجرة بسنة واحدة كان معناها أنها وقعت في ربيع الأول لأن الهجرة كانت في ربيع الأول وأما إذا جرينا على أنها كانت قبل الهجرة بستة عشر شهرا وهذا قول رجل يقال له السبز وهو ضعيف في رواية كان الإسراء أو حادثة الإسراء في رجب كما اعتاد الناس أن يحتفلوا بها في شهر رجب ومن العجب أن يعينوا ليلة من رجب هي ليلة السابع والعشرين ليقولوا إن الواقعة وقعت في هذه الليلة وليس لهذا أي سند ليس لهذا سند صحيح بالمرة حتى لو جرينا على أن الحادثة وقعت في رجب فليس هناك ما يذل على أنها وقعت في السابع والعشرين مرة كانت حادثة الإسراء في جو مليء بالمآسي والأحزان التي أحاطت وبصاحب الدعوة صلوات الله وسلامه عليه لقد كان يعاني خلال هذه الفترة التي وقعت فيها الإسراء من ظلم قريش ومن جرأتها عليه ومن استخفافها به ما تنوء به الجبال حتى إنهم اضطروه إلى أن يخرج من مكة مختفيا فيذهب إلى ثقيف بالطائف يدعوها إلى نصرته وحمايته حتى يبلغ رسالة ربه وقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الرحلة الشاقة سائرا على قدمين وليس معه إلا مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه فليهنأ أهل الخطوة بخطوة هذا رسول الله يخرج من مكة بعدما دعا إلى الله هذه الدعوة الصادقة وبعدما احتمل في سبيل الله هذا العذاب ومع ذلك لم تنزل له السماء فرسا يركبه ولا حملته الريح وإنما أرادت السماء أن يطأ هذه الأرض بقدميه حتى يعلو بكل خطوة قدره علوا فوق علو لأنها قدم اغبرت في سبيل الله نهب إلى ثقيف بالطائف وهرض عليهم الإسلام ودعاهم إلى الله وبشرهم بالجنة إنهم آووه ونصروه حتى يبلغ رسالة ربه فلم يجد منهم إلا الصدود والإعراب والجبه والغلظة فكلما دخل على واحد من سادتها طرده وأمر أن يخرج من داره اذهب عنا إننا لا نريد أن تقع بيننا وبين قريش عداوة من أجلك لا نريد دينك لا كذا لا كذا وهو صابر مستسلم لحكم الله مكث فيهم نحو من عشرة أيام ماذا كان يأكل في هذه الأيام وهو بين قوم لآم ماذا كان يشرب أين كان ينام لا أحد يسأل عن هذا فإن هذا شيء فوق ما يحتمله غيره من البشر وبهذا فضله الله على سائر البشر ولما منهم قفل راجعا إلى مكة بعدما طلب من القوم أن يخفوا رحلته عن قريش وأن يخبروهم بمسيره إليهم ولكن القوم كانوا لآمن أشد اللؤ فحتى هذا الطلب الذي تهش له المرؤة العربية حتى هذا الطلب العربية إن يسير أبوه عليه وقالوا لابد أن نخبر قريشا بما كان ثم تركهم وانصرف نهموما مكدودا يسير في غير وعي وقد جعل له القوم سماطين من سفائهم وصبيانهم يرمونه بالحجارة وهو سائر حتى أدموا عقبين وكان زيد رضي الله عنه يتترس عليه ويقيه بجسده من الحجارة حتى بعد عن دار القوم ومحلتهم فجلس إلى حائط كان لعثبة وشيبة ابني ربيعة مهموما مكروبا في هذه اللحظة التي لا ينساها الزمان أبدا في هذه آولة التي تطلعت فيها الدنيا كلها إلى ألفاظ تخرج من هذا اللسان الرطب دائما بذكر الله تخرج شكايته إلى الله لا إلى أحد من الناس فقد يأس من الناس جميعا فيقول في دعائه بعدما رفع يديه إلى السماء اللهم إني أشكو إليك بعث قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى قريب يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن يكن بك علي غضب فلا أبالي عوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك ولك العتبى حتى ترضى لا حول ولا قوة إلا بالله سمعت السماء لشكاية ذاع السماء صلوات الله وسلامه عليه ارتجت الملائكة في سماواتها وصدر أمر الله إلى جبريل أن يأمر ملك الجبال أن ينزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم حيث دعا ربه فيطيع في كل ما يأمره به في شأن قومه فنزل ملك الجبال وقال له يا محمد إن الله قد أمرني أن أطيع فيما تأمرني به في شأن قومك فلو شئت أطبقت عليهم الأخشبي فما كان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلام الملك هل فرح بأن الملك جاء يعرض عليه هلاك قومه هل رغب في التعجيل بنهايتهم لا بل قال له إني أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده وحده ولا يشرك به شيئا لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال نوح داعيا على قومه رب تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ولم يقل كما قال موسى داعيا على فرعون وقومه ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم بل كان بقومه رؤوفا رحيمة و لما أراد صلوات الله وسلامه عليه أن يدخل مكة لم يستطع أن يدخلها إلا في جوار رجل من المشركين يقال له المصعم بن عدي بعدما عرض على بعض أشراف قريش أن يجيروه فأبوا عليه ذلك لكن المصعم بن عدي هلل لهذه الرغبة ونزلت من نفسهم مكانة عظيمة وخرج هو وبنوه بسيوفهم يحمون رسول الله ويحيطون به حتى دخل مكة وحتى طاف بالبيت الحرام ثم أوصلوه إلى بيته لم ينسى صلوات الله وسلامه عليه هذه اليد للمطعم ابن عديد بل ظل يحظمها حتى إنه لما أسر سبعين من رجالات قريش وصناديدها قال والله لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنا لو هبتهم له فصلى الله وسلم وبارك على رسول الوفاء ورسول الخلق العظيم في هذه المهن الخاسعة وفي هذه الظروف العصيبة تقع حادثة الإسراء تسرية لقلب رسول الله ولا إغراء بالمال ولا إغراء بالملك ولا إغراء بالسيادة كما لا يرهبه في سبيلها تهديد ولا وعيد فكانت حادثة الإسراء هي النوط الإلهي الذي علقته السماء بصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت هي حفلة تكريم الذي قدم لهذا الرسول العظيم في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة كانت إرهاصا من الله عز وجل بأن هذا الدين الجديد سوف لا يبقى حبيثا بمكة يضيق عليه كفارها الخناف بل إنه سيمتد ويمتد سيمتد إلى المدينة أولا ثم يخرج منها فاتحا ظافرا يملأ الدنيا كلها عدلا ونورا بعد أن ملئت ظلماً وجوراً كانت هذه الحادثة ربطاً من الله لرسالات السماء فقد كانت هناك بالشام رسالات الرسل من بني إسرائيل أبناء يعكوب بن إسحاق بن إبراهيم فالشام هي معدن الأنبياء ومهبط الرسالة عليهم فأراد الله أن يجمع هذه النبوة الجديدة إلى تلك النبوات القديمة وأن تلتقي بها في مهدها الأول إشارةً إلى وحدة دين الله وأنه دينٌ واحد للأولين والآخرين ليس فيه فرقة ولا اختلاف فدعوة نوح هي بعينها دعوة هود هي بعينها دعوة صالح أخي ثمود هي بعينها دعوة إبراهيم ثم سارت كلمة التوحيد في عقب إبراهيم حتى انتهت في مسراها إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فتلقاها كأحسن ما يكون التلقي وقام بها كأحسن ما يكون القيام فأراد الله أن يريه دار الرسالات ومهبط اللبوات وأن يبشره بأن دينه سيحل هذه الأرض وستصير ولايات إسلامية يحكمها الخليفة المسلم الذي يقيم بالمدينة المنورة هكذا أراد الله أن يجمع رسالات كلها في تلك الليلة ليخبر ويعلن أن الدين عند الله الإسلام وأنه الدين الواحد الذي بعثت به كل الرسل عليهم الصلاة والسلام ماذا كان من شأن تلك الرحلة قد تحدث القرآن كما قلنا عن الرحلة الأرضية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهنا يقف بعض الناس ولا يريد أن يزيد على ما قال القرآن ويريد أن ينكر خبر الرحلة السماوية فلا يعترف ولا يكره بأنه صلوات الله وسلامه عليه في تلك الليلة عرج به إلى السماوات العلاء حتى وصل إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام لا بل الرحلة السماوية كالرحلة الأرضية كلاهما حق وكلاهما واقع ومن ينكر ويجحد الرحلة السماوية فقد جحد الأخبار المتواترة التي امتلأت بها دواويل السنة والتي رويت عن أكثر من عشرين صحابيا معاديث المعراج لا تحصى كسرة وقد اتفقت فيما بينها على أشياء ولم يقع بينها إلا يسير خلاف في الألفاظ أو زيادة في بعض الروايات ونقص في البعض الآخر وما كان هذا ليظير هذه الروايات ولا ليحملنا على إنكارها وجحدها بل نحن نصدق ونؤمن بالمعراج الذي تواثر الخبر به والذي تشير إليه آيات النجم إذ يقول الله عز وجل فيها بصريح العبارة والنجم إذا هوى ما صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى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 ماذا يقول الجاعدون ماذا يقول المكابرون في قوله تعالى ولقد رآه أي رآ محمد جبريل عليهما السلام نزلة أخرى في صورته الملكية عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما قرى هذه الآية الكريمة تريد أن ترد على من يقول إنه رآه لكن رآه رؤيا منام أو رؤيا روح فقال الله عز وجل ربزا ودفعا لمن ينكر أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى جبريلا عند سترة المنتهى ببصره لا رؤيا مناب ولا رؤيا بالروح يقول ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى ومع دلوقتي. فنحن نرى أن هذه الآيات صريحة كصريحة كصريح الإسراء كما صرعت آية الإسراء بالإسراء فقد صرعت هذه الآيات بالمعراج ثم الأحاديث التي لا تحصى كسرة عن نسب المعراج له صلى الله عليه وسلم وصعوده عليه ويأحاديث المتبق عليها في دوائل سنة كلها وبحسبها من القوة أن يرويها الشيخان الذان اتفقت الأمة على قبول روايتهما حتى قال بعض المحدثين إنما اتفق عليه الشيخان يفيد القصعة كالقرآن ولا يجوج أبدا رد حديث ورد في الشيخين واتفقت عليه روايتاهما بل يجب أخذه بالقبول والتسليم فكيف وهي ليست رواية واحدة في كل منهما بل هي روايات وروايات غير ما يوجد في دواوين السنة من مسند أحمد أو أبي يعلى أو أبي داود أو الترمذي أو غيرها من كتب السنة فهو أمر اللي عليه الأمة وأجمعت عليه في كل عصر وفي كل جيل ولم ينكره إلا ملاحدة معطلون جاهدون لا يرق لهم إلا الإنكار وإلا الجهد معما أقمت لهم من الأدلة حقيقية صادقة وقعت في نفس الليلة التي حدثت فيها واقعة الإسراء فقد جاء في نفس أحاديث الإسراء أنه صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى بيت المقدس نزل وربط جبرين داب في الحلقة ودخل هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم فصليا جميعا ركعتين تحية للمسجد ثم خرجا وعند الباب قدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إناء من لبن وإناء من خمر وقيل من عسل وقيل من ماء فاختار اللبن فقال له جبريل أصبت الفطرة أو هديت للفطرة ثم قال فنصب لي المعراج بعد هذا على طول بعدما خرج من باب المسجد نصب له المعراج اللي هو سلم ظن فرق عليه هو جبريل عليه السلام حتى بلغ أسباب السماء الدنيا فاستفتح جبريل فقال له خزانها من؟ قال جبريل قيل ومن معت؟ قال محمد قالوا أوقت بعث أوقت أرسل إليه؟ قال نعم قال فأهلا به ومرحبا ولنعم المجيء جاء يستبشر به أهل السماء ولا يعلمون ما أراد الله به لأهل الأرض ثم يرى في السماء الأولى أباه آدم عليه السلام فيقول له جبريل اذهب إلى أبيك آدم فسلم عليه فيسلم عليه فيرد عليه آدم ويقول أهلا ومرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم يجاوز آدم إلى السماء الثانية فيستفتح جبريل فيلقى فيها ابن الخالح عيسى ويحيا عليهم السلام فيرحبان به ويدعوان له بخير ثم يرقى الى الثالثة فيجد فيها يوسف ابن يعقوب وقد اعطيها شطر الحسن ثم يرقى الى الرابعة فيجد فيها ادريس عليه السلام فيسلم عليه فيرحب به ادريس ويدعو له بخير ثم يرقى في الخامسة هارون ذلك الرجل المحبب في قومه ثم يلقى في السادسة موسى كريم الله ثم يلقى في السابعة إبراهيم خليل الرحمن ثم يصل إلى سجرة المنتهى ويقول صلوات الله وزلامه عليه في وصفها لقد غشيها من أمر الله ما غشيها فتغيرت فلم يستطع أحد أن يصفها من حسنها ويقول ان أوراقها كآذان الفيلة وإن ثمارها كقلال هجر ثم يصعد فوق السدرة وهذا مقام ما علاه أحد من الخلق حتى ولا جبريل ملك الوح لا يستطيع أن يجاوز السدرة ولكن ضيف الليلة ذلك الضيف الكريم على ربه أذن له في أن يدن ويدن ويقرب ويقرب فتجاوز السجرة حتى وصل إلى مستوى سمع في صريف الأقلام وغشيته سحابة فيها من كل لون وكان من ربه هذا قوسين أو أدنى وحينئذ سمع نداء الرب جل شأنه يقول له من فوقه يا محمد إني منذ خلقت السماوات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك خمسين صلاة كل يوم وليلة وهنا انقشعت عنه السحابة يعني انتهت المقبلة الملكية بس دعاه سبحانه ليقول له هذه الكلمات ليقربه ويبنيه هذا الإذناء وهذا التقريب الذي لم يكن لأحد من الخلق سواء ثم ليفرض عليه الصلاة إني منذ خلطت السماوات والأرض فرطت عليك وعلى أمتك خمسين صلاة كل يوم وليل فيرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان ينتظره جبريل فيهبط به جبريل فيمران على إبراهيم فلا يقول له شيئا ثم يمران على موسى بن عمراء فيستوقفه ويقول له يا محمد ماذا عهد إليك ربك وإلى أمتك يا لها بالنصيحة تحمل معاني الإشفاق من أخ لأخيه من موسى إلى محمد وهما أخوان في الرسالة لم يسأ موسى أن يترك محمدا صلى الله عليه وسلم يمر دون أن ينصح له لعل موسى كان قد سمع هذا العهد من الله إلى محمد وهو في مكانه فقال في نفسه إذا رجع محمد أو مر بي فلابد أن أستوقفه لأنصح كي يرجع إلى ربك فأسأله التخفيف فلما قال له خمسين صلاة كل يوم وليلة قال يا محمد ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف عن أمتك فإن أمتك أضعف الأمم أبدانا وقلوبا وأسماعا وأبصارا وأقصرها أعبارا فارجع إلى ربك فاسأله التخذيب فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام كأنه يستشير في الرجوع والعودة لأن ده مقام لا يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه ملك البرو تكون الالهي جبريل هو الذي يعرف ان كان يجوز ان كان يسوق في اللقاء الالهي ان يعود محمد لمقابلة ربه اه ادنى بذلك ولهذا لما نظر رسول الله الى جبريل يستشير وقال له نعم انشئ فصعب مرة اخرى وفي نفس المكان الذي رشيته فيه الضباب قال يا رب حط عن أمتي فإن أمتي ضعيفة لا تطيق ذلك فحط الرؤوف الرحيم واستجاب لنداء عبده وحط عنا خمسا أو قال عشرا على خلاف الرواية وهو كذلك خلاف حين وخلاف يسير من رواياته رواياته تقول انه حط عنه خمسا فخمسا فخمسا حتى صارت خمسة طلوان ومنها ما يقول انه حط عنه عشرا فعشرا فعشرا وبعدين في الآخر خمسة وبقيت خلا على كل حال الخلاف يسير المهم ان مراجعة نبينا صلى الله عليه وسلم لربه ثابتة في كل الروايات الصحيحة يعني هي التي اتفق عليها بين الروايات في الروايات بين الروايات اختلاف في بعض الأمور ولكن لن تختلف الروايات أبداً في هذه المراجعة وأن موسى هو الذي أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المراجعة وأن الله عز وجل ظل يحف عن عبده حتى بقيت خمس صلوات فقال له في, في آخر مرة يا محمد هي خمس عليك وعلى أمتك وكل حسنة بعشر أمثالها فهي عندي خمسون ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وزاده على ذلك أن من هم من أمته بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة فإن عملها كتبت له عشر حسنات إلى سبعين ضعفا إلى سبعين إلى ما شاء الله وأن من هم منهم بسيئتهم فلم يعملها بل تركها لله كتبت له حسنا فإن عملها كتبت عليه سيئة واحد هذا هو حديث الإسرائيل والنعراج إيه اللي فيه علشان ننكره لماذا يليك هؤلاء المنكرون لماذا يمعنون في السفاهة وفي الغيب لماذا ينكرون المعراج وماذا في المعراج من إنكار بعدما أخبر عنه الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه وبعدما حمل عنه هذه الروايات كلها صحابته الأمنات الثقاء الجذيرون بكل ثقة ثم حمل ذلك عنهم التابعون الذين رضي الله عنهم ثم حمل ذلك أئمة هذه الأمة وسلفها الصالح يكذب مين في هؤلاء بس أنا أريد أن أعرف من يكذب في هذه الروايات عن مين نكذب أحمد نكذب ثوري نكذب الأوزاعي نكذب ابن المبارك نكذب فلان وفلان من أئمة هذه الأمة وإذا ضعت ثقتنا بهؤلاء وهم الذين حملوا إلينا هذا الدين وبلغوا إلينا هذه الأمانة فنضع ثقتنا في مين إذن من نصدق بعد هؤلاء إذا كان هؤلاء عندنا في موضع الاتهام فمن نصدق بعد هؤلاء الكرام ما نصدق يا قوم اتقوا الله في دينكم اتقوا الله ولا تسمعوا لهؤلاء الهلافين لهؤلاء المبرسمين إنهم بين أمرين إما مخدوعون مضللون وأما عملاء مأجورون فلا نصدقهم أبدا فننفض أيدينا من أكرم التراس وأغلى كنس وضعه الله بين أيدينا وهو كنس السنة المطهرة التي تضيء لنا الطريق في هذه الظلمات التي تغشانا بين الحين والحين إنها هي التي تمسرنا الطريق وتهدينا السبيل كيف نعيش بلا سنة كيف نعيش بلا حياة إن السنة هي الحياة فكيف نعيش بلا حياة كيف نعيش هاملا? كيف نعيش بدون ادب? نأخذه من نبينا صلى الله عليه وسلم. شفتوا في الدنيا. واحد ينزل على الكتاب ثم يسكت عن بيان هذا الكتاب وهو مأمور بالبيان. يعني كانت مهمته صلى الله عليه أن يقرأ القرآن فقط كما يقرأه فلان وفلان هل كان قارئا فقط أم كان مطبقا وكان مبينا إذا كانت المهمة القراءة كل واحد يدر يقرأ كانت مهمة بس يقولوا تعالوا ما عليكم صورة الجافية سبحان الله كيف كيف نقطع بيننا وبين هذا النور فنعيش بالظلام كيف نقطع السنة من القرآن وقد وصل الله بينهما أولئ الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل السنة والقرآن دو أمان أمر الله أن توصل أن يوصل القرآن بالسنة وأن يفهم الكتاب بالسنة فمن قطع القرآن عن السنة فقد ظل ضل ضلالا بعيدا وكل طائف التي اعتمدت في دينها على القرآن بس وقصعت الحبل الذي ربط القرآن بالسنة ظلت ضلالا بعيدا وهاكم الخوارج كان سبب ضلالين هو تعويلهم على القرآن ورفضهم السنة حتى ينقع أنكروا الرجل ووثابت بالتواثر والسنة الصحيحة وأنكروا المسعى الغفين وأنكروا كثيرا من السنن لأنهم اعتمدوا على القرآن فلما لم يجدوا في القرآن ما دلت عليه السنة أنكروه وكفروا به وجد المعتزل ضربه كذلك أنكروا كثيرا من السنن لكن كان موقفهم أخف من موقف الخوارج لأنهم صدقوا ببعض الأحاديث وأنكروا البعض على كل حال هناك قانون للقبول وقانون للرب فلا نقبل كل شيء ولا نرفض كل شيء بل معنا الميزان الذي نزل فيه الأقوال والأخبار فالخبر الذي يجوز القمطرة ويرجح في الميزان خلاص نقبله على العين الرأس الخبر الذي يتعثر ويطيش في الميزان نرفضه ولا كرامه هذا هو قانون العدل أخوانا والإنصاف مشه أنا أجي أرفض على طول كل السنة لا كلام فارغ لبعن أنت متهور أو أقبل على طول كل السنة لا لبعن أنت عبيض وسابر لأننا لا ننكر أنه, أنه قد وضعت أحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك أحاديث ضعيفة وفي رواتها من اتهم. فلا علينا أن نعرض عن هذه الأحاديث جانبا ونأخذ الصحيح الجليد اللي بيتألق كتألق الشمس كتألق الفجر نأخذه على العين والرأس وأئمتنا رضي الله عنه قد كفونا هذه المؤنة قد كفونا مؤنة البحث عن العديد فغربلوها مرة وبعدين نخلوها مرة حتى أخرجوا لنا الزبدة الزبدة الخالصة التي لا يشك فيها أحد وبعدين كل يوم نسمع كذلك يسمع أنهم من كل العرض